نص عليه لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلفا في أصل العقد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن اختلفا في قدر المبيع هذا الفصل اورده الإمام الموفق رحمه الله في كتابه الكافي تحت باب اختلاف المتبايعين يعني إذا اختلف المتبايعان في أمر من الأمور فالقول قول من يقول رحمه الله وإذا اختلف في قدر المبيع اختلف في قدره يعني قال المشتري بعتني ثوبين بكذا وقال البائع بل بعتك ثوبا واحدا بكذا او قال المشتري بعتني هذه الدار وهذه الارض التي بجوارها فيقول البائع بل بعتك الدار وحدها أو بعتك الأرض وحدها أو قال المشتري بعتني هذا العبد وهذه الجارية فيقول البائع بل بعتك الرجل فقط ولم ابع عليك المرأة هذا الاختلاف في قدر المبيع يعني البايع يدعي أنه باع شيئا والمشتري يدعي أنه اشترى أكثر فالمشتري يقول الأرض والدار والبايع يقول بعتك الدار وحدها هذا اختلاف في قدر المبيع لا في قدر الثمن ولا في صفة المبيع وإنما في القدر في ما هو المبيع هل هو كذا وكذا أم كذا فقط يقول فقال بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري بل هو والجارية يعني هو اشتريت العبد والجارية والمرأة اشتريتهما بألف فالقول قول البائع نص عليه القول في هذه الحال قول البائع لأن المشتري يدعي شيئين والبائع يمكر واحدا منهما ويقول البيع على كذا فقط فالقول قول المنكر بيمينه لانه غالبا اليمين في جانب الاقوى والأقوى منهما اذا لم يوجد بينه هو المنكر اما اذا وجدت بينه على هذا او هذا فالبينه مقدمه فالقول قول البائع نص عليه لانه ينكر بيع الجاريه فاختصت اليمين به لانه ينكر احد الشيئين اللذين يدعي المشتري انه اشتراهما نعم كما لو اختلفا كما لو اختلفا في اصل العقد كما لو اختلفا في اصل العقد يقول احدهما انت بعت ويقول الاخر انا لم ابع فالقول قول المنكر للبيع لان الاصل عدم البيع الا اذا وجد دليل عليه وان قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصه على ما أنكره خاصة نعم وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب يعني هذا اختلاف غير الاختلاف السابق الاختلاف السابق في قدر المبيع وهما يتفقان على شيء منه ويختلفان على شيء فالقول قول منكر الشيء هذا الصوره اختلف في عين المبيع في عين المبيع المشتري يقول بعتني الدار والبائع يقول بعتك الارض المشتري يقول بعتني هذا الثوب البائع يقول ما بعتك هذا الثوب وإنما بعتك هذا الرداء، يعني ما اتفق على شيء واحد اختلف في عين المبيع والصورة الأولى اختلف في قدر المبيع يتفقان على شيء ما ويختلفان في شيء اخر وهنا مختلفان على عين المبيع المشتري يقول انا اشتريت الدار البائع يقول لا انا ما بعت عليك الدار وانما بعت عليك الارض فهم اختلفا في عين المبيع فكل واحد منهما مدعي لشيء ومنكر لشيء آخر. هذا ما يكون اليمين في جانب واحد، وإنما في الجانبين. نعم، حلفها. حلف كل واحد منهم، حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة. حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة. المشتري يحلف يقول والله ما اشتريت الارض لا حاجه لي في الارض انا اشتريت البيت لاجل ان اسكنه البائع يحلف على ما انكره يقول والله ما بعت عليك البيت وانما بعت عليك الارض لان البيت ما امكن ابيعه لاني ساكن فيه انا واولادي فكل واحد يحلف على ما انكره وهم كل واحد يدعي على الآخر خلاف ما ينكره نعم ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا, يد لا يدعيه لأنه لا يدعيه ثم إن كان ما يدعيه البائع في يده لا يزال فالمشتري لا ياخذه حتى لو حلف وحلف صاحبه لانه اصلا ما يدعيه فمثل الصوره الذي ذكرنا الدار والارض مثلا البائع حلف والله ما بعت عليك الدار وانما بعت عليك الارض المشتري يقول والله ما اشتريت الارض وانما اشتريت الدار حلف الآن الاثنين الأرض والدار بيد البائع إلى الآن فحينئذ لا يأخذ المشتري شيئا منهما لا يأخذ الدار لأن البائع حلف أنهما باعها. ولا يأخذ الأرض لأنه حلف أنه مشرعها فهو يكذب نفسه لو قلنا يأخذها فلذا قال ثم إن كان العبد يعني الذي اختلف فيه في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك فإن كان تدار مثلا استلمه أو العبد استلمه الذي يدعي أنه اشتراه فلا يعود إلى المشتري حينئذ إلا في حال إذا تعذر عليه استلام قيمته فيفسخ البيع من أجل تعذر استلام القيمة نعم وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه يفسخ البيع حينئذ ويأخذه لأنه ما استلم قيمته نعم والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري والثوب يقر في يد البائع لأنه حلف بأنه ما باعه ويرد على البائع كان في يد المشتري لأن البائع حلف أنه ما باعه فيما يأخذه المشتري بماذا ويرد إليه إن كان عند المشتري نعم وإن قامت بينة بالعقدين ثبتا وان قامت بينه بالعقدين ثبت كثبت كل واحد بقيمته يعني البائع احضر بينه انه باع الارض والمشتري احضر بينه انه اشترى الدار فيتم عقد الاثنين يصح ويستلم البائع قيمتهما إذا قامت البينة صح الأقدام لأن بالبينة تقطع الرقاب. نعم. وإن قامت بينة أحدهما ثبت ويحلف المنكر للاخر ويبطل حكمه. وإن قامت بينة أحدهما ثبتت <تصفيق> إذا أحضر أحدهما بين بأنه باع. او احضر احدهما بينه انه اشترى ثبتت البينة ويحلف المنكر للاخر ثم يبطل حينئذ حكم البيع ليمين المنكر للشيء لان ذاك ال... اثبت انه باع لكن الاخر انكر انه اشترى مثلا فلا يلزم وقد حلف يمين بأنه مشترا حينئذ ترجع البضاعة أو العين المباعة على صاحبها نعم. فصل وإن اختلفا في صفة الثمن وهذه الأشياء الاختلافات قد تكون في أشياء ذات قيمة يعني مثل ما مثلت أنا بالدار مثلا والارض. يدعي هذا كذا ويدعي هذا كذا ويكون بينهما خلاف كبير ويتطلب الرفع للحاكم فالحاكم يسمع منهما ويحلف كل واحد اليمين المتوجهه اليه ثم يحكم بما يريه الله جل وعلا انه الحق نعم. فصل وان اختلفا في صفه الثمن رجع الى نقد البلد نص عليه هذا اختلاف اخر غير الاختلاف السابق لان هذا الباب كله في اختلاف المباتبه اي اختلفها في صفه اختلفها في عيب اختلفها في كذا اختلفها في عدد اختلفها في نوع اختلفها في النقد اختلفها في التاجيل اختلفها في الرهن اختلفها في اي ملم من الامور يقول وان اختلفا في صفه الثمن رجع الى نقد البلد نص عليه هذا مثلا عرض البضاعة للبيع فجاء المشتري فقال بكم هذا قال بعشرة وسكت قال المشتري اشتريت بعشرة انتبه معي فاخرج المشتري من جيبه عشرة ريالات وسلمها للبايع لصاحب الدكان فقال صاحب الدكان لا يا اخي مو كذا انا بعت عليك بعشرة دولارات لاني اعرف انك انت مثلا تتعامل بالدولار ربما يكون ما معك ريالات فقال المشتري لا أنا في مكة مكة ما في بيع وشراء بالدولارات أنا اشتريت بالريال على معرض قلت لي بعشرة فاشتريت أنا بعشرة ريالات اختلف البائع يقول أنا راعيت المشتري لأنه وافد وربما ما يكون معه دراهم ريالات أو البيع وقع في المطار مثلا هذا نازل من الطائرة الآن ما معه ريالات والمشتري وجد هذه السلعة رخيصة بعشرة ريالات فأخذها فاختلف فارتفع إليك لتحكم بينهما بما أراك الله تقول أنظر في مقول أهل العلم رحمة الله عليهم جئت إلى كتاب الكافي فوجدت أنه يقول أن الى إلى نقد البلد تقول القيمة بعشرة ريالات لأنك أنت بيع وتشتري في مكة أو في جدة أو في المطار ولا يتعامل بالدولار ولا بالجنيه ولا بكذا وإنما يتعامل بالريال فالبيع بنقد البلد هذا إذا كان في البلد نقد واحد معتبر مثل هنا مثلا البيع والشراء كله بالريال ولا يباع ويشترى مثلا بالدولارات او بالجنيهات او بالربيات او بالدراهم وانما بالريال السعودي رجع الى نقد البلد نص عليه نعم فان كان فيه نقود رجع الى اوسطها وعلام وان كان فيه نقود رجع الى اوسطها يعني هو الغالي وله الرخيص افرض مثلا بلدا ما تتعامل بالريال والدولار والجنيه وكذا وكذا عملات كثيرة يباع ويشترى بها كلها لأنها مثلا مال البلد نقد معتبر وإنما يتعاملون بجميع أنواع النقد فاشترى المشتري يظن أنه بالعملة الرخيصة والما يعباع على أنه بالعملة الغالية فاختلف عند التسليم والاستلام فكيف الرجوع إلى ماذا ارتفع عليك ما في عملات مثلا يساوي خمسة الوحدة منها تساوي خمسة وعملة تساوي واحد وعملة تساوي ثلاثة كيف تقول أقول الوسط أقول الوسط لا الغالي ولا الرخيص النازل وانما بالوسط هذا اذا كانت كلها مستعمله بكثره كلها مستعمله يبيعون مثلا بكذا ويبيعون بالجنيه يبيعون بالدولار يبيعون بالدرهم يبيعون بالريال العماني وهكذا مثلا عملات متفاوته منها ما يساوي ثلاثة ومنها ما يساوي خمسة ومنها ما يساوي سبعة فنقول في الوسط وان كان فيه نقود رجع الى اوسطها نعم وعلى من القول قوله اليمين لان الظاهر صدقه فكان وعلى من القول قوله اليمين يحلف القول قول من المنكر غالبا المنكر هذا الشيء يعني المنكر للأعلى هو الذي القول قوله عليه أن يحلف يقول والله ما اشتريت على أنها مثلا بالدولار وإنما اشتريت على أنها بالريال مثلا فيحلف لأن الظاهر صدقه نعم فكان القول قوله كالمنكر وقال القاضي يتحالفا وقال القاضي أبو يعلى إذا اختلفا وكانت كلها النقود سائدة في البلد مستعملة إذا اختلفا يتحالفان يعني كل واحد يحلف لصاحبه ثم إن شاء فسخ البيع وإن رضي أحدهما بيمين صاحبه أخذه لأن من حلف على إنكار شيء لا يزمه إلا برضاه مثلا تحالف حلف هذا اني ما بعت بالريال وحلف الآخر إني ما شريت بالدولار نقول حينئذ ينتهي العقد يتوقفي إلا إن رضي أحدهما وقبله بما قال صاحبه لأن من حلف على إنكار شيء ما يلزم به وإلا ما من يمينه نعم فصل وإن اختلف من أجل أو شر في أجل في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه ففيه روايتان إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله والثانية يتحالفان لانهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن وان اختلفا في اجل او شرط او رهن او ضمين ونحوه ففيه روايتان اختلفا في شرط شخص اشترى قطعه قماش من شخص ما خيط والشرط المشتري قال انا اشتري هذه القطعه لكن شرط تخيطها لي ثوب ثم ان البائع لف قطعه القماش ووضعها في كيس وسلمها للمشتري وقال ادفع الثمن قال لا انا ما اشتريت قطعة قماش اشترت عليك على ان تخيطها ثوب قال ابدا انا ما التزمت لك بهذا الشرط انا اذا اردت انا بعت عليك الان بخمسين ولو اردت اني اخيطها لخطتها بدونك وبعتها بمئة ويقول المشتري أنا ما اشتريت قطعة قماش ماذا أعمل بها وماذا أستفيد منها أنا أريدها ثوب أنا اشتريتها منك بخمسين على أن تخيطها فاختلفها فرجع إليك يعني اختلفها بعدما تفرق من مجلس العقد وإلا في مجلس العقد المساله سهله سهلة لمن لم يرضى الخيار يتخير يقول خلاص ما صار بيع انا ما بعت عليك ويقول يقول أنا انا ما اشتريت منك لانهما في مجلس العقد لكن بعد ما تفرق البائع يقول سلم القيمه وهذا القماش والمشتري يقول ابدا انا ما أسلم قماش انا أسلم ثوب يعني شرطت عليك تخيطه اختلف في ماذا في شرط فترافع إليك فتقول بالرجوع إلى كتب أهل العلم المسألة في هذه روايتان رواية تقول الأصل عدم الشرط الأصل عدم الشرط لأن الأصل في المبايعات الغالب عدم الاشتراط والشرط عارض ثم ان الشرط هذا منكره البايع الروايه الاولى تقول القول قول من ينكره ينكر الشرط بيمينه يحلف يقول والله ما التزمت لك بخياطه الثوب ثم تاخذ القطعه وتدفع القيمه لان الاصل عدم الشرط والشرط عارض الروايه الاخرى تقول يتحالفان يعني يحلف المشتري باني ما اشتريت الا بعدما التزمت لي بالخياطه ويحلف البائع باني ما التزمت لك بالخياطه ثم اذا تحالفا إن شاء أحدهما يمضي البيع على قول صاحبه بخياره وإن شاء ألغى البيع هذا اختلف في شرط فيه روايتان القول قول من ينفي الشرط الرواية الثانية أنهما يتحالفان ثم يلغى البيع في شرط اختلف في شر في اجل او شرط اختلفا في الاجل مثلا المشتري اشترى الدار بمئة ألف ثم جاء البائع يقول هذه الدار خاليه من الشواغل الان استلمها وسلمني مئة ألف القيمة يقول من أين أنا اشتريت الدار بمئة ألف لكن اشترطت عليك أني أدفع في كل شهر ألف أو عشرة ألاف أو أقل أو أكثر المهم أني ما أستطيع أدفع لك مئة ألف دفعة واحدة وانا اشترطت الأجل فيقول البائع ما بعت الدار بمئة ألف إلا أنا محتاج وأنا أريد مئة ألف دفعة واحدة أسلمها لمن يطالبني بحقه فلولا مطالبة الرجل لي ما بعت داري وماذا استفيد إذا بعت داري بمئة ألف كل شهر ألف ضاعت علي اختلفا في الاجل نقول في هذه روايتان الرواية الاولى القول قول من ينكر الاجل لان الاصل في البيع والشراء انه نقد القول الاخر الروايه الاخرى انهما يتحالفان قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وهذا ما الذي يترتب عليه نقول الفرق كبير إذا قلنا القول قول من ينكر الأجل أننا نلزم بالبيع ويتم البيع ونقول للمشتري سلم المبلغ الآن وإلا حبسناك وإلا بعنا ما تملك وسددنا المبلغ لانك اشتريت نقدا وإذا قلنا يتحالف الامر في سعة نقول احلف انك ما اشتريت بالنقد وان ما اشتريت بالاجل فيحلف نقول للبائع احلف انك ما بعت بالاجل وان ما بعت بالنقد فيحلف فلا يتم بيع حينئذ لكن في الصورة الاولى اذا قلنا القول قول من ينكر الاجل يتم البيع ويلزم المشتري بسداد المبلغ نقدا وإن اختلف في أجل أو شرط أو رهن اختلف في الرهن يقول البائع مثلا أنا بعتك الدار على أنك ترهنني أرضك هذه أو دارك هذه ويقول المشتري لا أنا اشتريت على ذمتي ولم التزم لك برهن فيقول البائع ومن يضمن لي حقي ما استطيع سلمك البضاعه وانت ما اعطيتني رهن وانا شرطت عليك عند البيع انها برهن فاختلف فاتى اليك فتقول فيه روايتان عن الامام احمد احداهما أن القول قول من ينكر الرهن لأن الأصل البيع والمشترى بدون رهن الرواية الثالثة أنك تحلف هذا وتحلف هذا وتلغي البيع روايتان وإذا جلست لهما فاجتهد رأيك واحرص على ما يوافق الصواب والله يوفقك او رهن او ضمين الرجل باع البيت بمئة الف و... والمشتري اشترى بمئة الف واتفق على ان التسليم بعد سنة لا اشكال لكن البائع يقول انا اشترطت عليك تحضر لي كفيل غارم